الضرر الدر... الدر... الد... يزال. يزال. يزال لكن اصل القاعده ما هو الضروره تبيح المحظورات الضروره تبيح المحظورات وعليها تكلمنا في الدرس السابق وكنا وقفنا على مسألة الربا ومساله اكل مال الحرام وأن في آخر الزمان سيعم, سيعم الحرام وذكرنا قاعدة وهي أصبحت وهم يقولون قال رسول الله ولا ينصح حديثا ولكن أصبحت قاعدة مسلمة لو كانت الدنيا دم عبيطة لو كانت الدنيا دم عبيطة لكان رزق المؤمن منها حلالا كما قالوا أيضا وهم يرفعونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يقولون كل قرض جر نفعا فهو حرام ولكنه لا يصح مرفوعا وبعضه من السبب لعمر مع أنه قاعدة مسلمة قاعدة مسلمة كل جر كل قرض جر نفعا فهو حرام لكن لا يمكن أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه كل قرض جر نفعا فهو حرام والأحناف يقولون قاعدة إذا كانت مسلمة يضعون لها السند ويقولون قال رسول الله بعض الأحناف وهذا أيضا مخارف لماذا لضوابط أهل السنة والجماعة كذلك من المسائل التي ذكرنا أن من لم يأكل الربا في آخر الزمان أصابه غباره ومن لم يأكل الحرام في آخر الزمان أصابه غباره ولازلنا مع قولنا الضرورات تبيح المحذورات وسبق أن قلنا بأن الله عز وجل قال إلا ما اضطررتموا إليه إلا ما إليه. وقلنا بأن الضرر يقدر بقدره وقلنا أيضا واليوم عندنا قاعدة درج تحت قاعدة الضرورات تبيح المحضورات يمكن أن نسميها قاعدة فرعية وهذه القاعدة إذا فهمها الإنسان ممكن أن يجعلها تجر ذيلها على كثير من المسائل وهم يقولون الرخص لا تنات بالمعاصي هذه قاعدة مهمة الرخص لا تنات بالمعاصي الرخص لا تنات بالمعاصي مثلا زوال العقل افهموني جيدا لأن بالمثال يتضح المقال بالمثال يتضح المقال فمثلا نقول الإنسان إذا أغمي عليه إذا أغمي عليه ولم يثق إلا بعد خروج خمسة أوقات من الصلاة وبدأنا في الوقت الأول مثلا أغمي عليه قبل صلاة الصبح واستيقظ بعد صلاة الصبح يعني تقريبا يومان هذا ماذا نقول له؟ هناك من قال على أنه نقول له أن يرد الأوقات أن يصليها والصحيح لا شيء عليه لاحظوا جيدا لأن الشرع أسقط تكاليف العباد عن صاحب الإغماء ولهذا قال القائل الشرع أسقط تكاليف العباد عن صاحب الإغماء فافهم المراد وفي موطأ الإمام مالك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه لما استيقظ لم يرد ما عليه من الأوقات وإن كان الإمام مالك قال نرى والله أعلم نظن أنه استيقظ بعد خروج خمسة أوقات لأن المالك يقال إذا, إذا كان أقل يردها والصحيح أنه لا شيء عليه لاحظوا وهذا ليس في طوقه ووسعه أما إذا كان في طوقه ووسعه أنه أزال عقله هذا أزال عقله بماذا اضطرارا وليس اختيارا رغما عنه لكن إذا أزال عقله بحرام ما بحرام ما استعمل المخدر شرب الخمر فعلى أي شيء من المحرمات التي توجد الآن التي يزال بها العقل ماذا نقول له حكمه ماذا هل نقول له لا شيء عليك لا. لأنه زال العقل بماذا زال العقل بماذا بمعصية بحرام فلا يمكن أن نمكنه من ماذا من الرخصة ونقول له الشرع أسقط تكاليف العباد خلافا لابن حزم بل الذي أزال عقله اختيارا لا تناط بماذا لا تنات معصيته برخص بل نشدد عليه ونضيق عليه ونقول له أن يتوب إلى الله عز وجل فلذلك قالوا من سافر سافر سفر معسية لاحظوا سفر معسية هل نقول له أن يقصر وهل نقول له أن يأخذ برخصة القصر وأن يأخذ برخصة الفطر إن كان في نهار رمضان وهل نقول له أن يتيمم يأخذ برخصة التيمم على القول بأنها فرع وهل نقول له يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تاخير الجواب لا نقول له ذلك لماذا لماذا لا نقول له ذلك نقول لأن ماذا قلنا لأن الرخص لا تناط بالمعاصي ونقول له أيضا عليك الجمعة ولا نقول له أنت مسافر لا جمعة عليك وممكن تذكر أحاديث التي وردت في أن المسافر لا جمعة عليه الجمعة واجبة إلا على أربعة وتذكر منهم المسافر ونقول له أيضا في مسألة المسح على الخفين هل نقول له تمسح ثلاثة أيام بلياليها؟ هل نقول له تمسح بدون ماذا؟ بدون تحديد على قول أم يمنع من الرخصة هذا خلاب العلماء ورجح الجمهور أنه يمنع تغليظا له تغليضا عليه وتغليظا له لماذا من باب أن الرخصة لا تنات بالمعاصي وهكذا قس على, على, ماذا؟ على هذه القاعدة كل القواعد الفقهية التي يكون ضابطها غالبا أو تكون مبنية على المعصية فلأن الرخص لا تنات بالمعاصي الرخص لا تناط بالمعاصي الإخوة يقولون على أن الصوت انقطع في الغرفة الصوت انقطع لعلكم تسمعون الآن تسمعون نعم نعم نعم لا قالوا الرخص لا تنات بالمعاصي فيمكن أن نجعل ماذا؟ أن نجعل الرخصة لماذا؟ لمن صافر ولكن لا من أجل معصية ويمكن أن نجعل أيضا الرخصة في مسألة التيمم وفي مسألة ماذا آخر الآن تسمعون تسمعون الآن نعم يمكن أن نجعل ماذا؟ أن نجعل قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي قاعدة مسلمة أم غير مسلمة نقول قاعدة أغلبية قاعدة أغلبية عند كثير من السلف قالوا بأن الرخص لا تناط بالمعاصر كما قالوا أيضا الرخص لا تناط بالشك الرخص لا تناط بالشك مثلا وجوب غسل الرجل لمن شك في مدة المسح شك ودين الله عز وجل لا يبنى على الشك شك في مدة المسح قالوا هنا يجب عليه غسل ماذا؟ غسل الرجلي, غسل الرجلي. على القول على القول بأن للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها وحتى هناك بدون تحديد, حديث بدون تحديد حاول العلماء أن يجمعوا بينه وبين ماذا؟ الأحاديث التي تحدد وقالوا إذا كان في السفر. ويخشى على نفسه الهلك لو نزع الخفين قالوا يمسح بدون ماذا بدون تحديد وهذا الجمع قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتبعه على ذلك تلامذته وقال به أيضا الشيخ الألباني رحمه الله وأيده وقوة إذا كان الإنسان في الصفر ثم شاء الله عز وجل مسح وخرجت مدة المسح وهو لربما إذا نزع الخفين يمرض قالوا يمسح بدون تحديد بدون تحديد لكن نحن نتكلم على شخص ربما مقيم شك في ماذا؟ شك في مدة المسح هذا واجب عليه ماذا؟ واجب عليه غسل الرجلي واجب عليه غسل الرجلي كذلك وجوب الغسل لمن شك في جوازي المسحي في جواز المسحي وكذلك وجوب الغسل, فيما الغسل في من شك في ماذا لمن شك في مسألة الجنابة لمن شك في مسألة الجنابة هل اغتسل ام لا فقالوا لان ماذا قالوا قالوا الرخص لا, لا تناطوا لماذا بالشك بشش لا تناطوا بالشك لانهم كما يقولون لا عبرة بالظن البين لا عبرة بالظن البين والبين ماذا؟ والبعض يأتي بالقاعدة هكذا مبطورا لا عبرة بالظن البين خطأه لا عبرة بالظن البين خطأه يعني فكل من بنى حكما على ظن ثم تبين له عكسه ماذا يفعل؟ الصواب بطلانه في كثير من المسائل الفقهية لا بد من هذا القيد لأن من العلماء من قال الصواب بطلان العبادة قالوا لا عبرات بالظن البين خطأه فكل من بنى حكما من الأحكام على خطأ وعلى ظن بين ثم تبين له خطأه. ماذا عليه؟ قالوا تبطلوا عبادته. لأن عندنا إما الظن وإما الشك. إما الظن وإما الشك. إذا كان تجويز أمرين لا مزية لأحده مع الآخر إذا كان تجويز فهذا يقال له ماذا؟ إلا الشك. إذا كان تجويز امرين احدهما اجل اقوى من الثاني احدهما اقوى هذا يقاله الظن هذا هو الظن أما إذا كان لا مزيه لاحد مع الاخر هذا؟, هذا هو الشك هذا؟ ولذلك قلت في منظومه المنوماتيش منظومه, منظومة اصول اصول الفقه اللي الورقات. الورقات قلت إن الدليل ان الدليل المرشد الأمين لمطلب أنت به قمين ان الدليل المرشد الامين لمطلب انت به قمين والظن تجويز أم... امرين والظن تجويز امرئ امرين والظن تجويز جزئين اجلا من ثين أحد جزئين أجلاء من ثين والشك تجويزهما يا ماهر من دون فضل أحد للآخر من دون فضل أحد للآخر اللام هنا في قول للآخر بمعنى على على الآخر بدليل قوله تعالى وَيَخِرُّونَ لِلَلَذْقَانِ لِل أي على الأذقان ان الدليل المرشد الأمين لمطلب انتبه قمين والظن تجويز امرئ امرين والظن تجويز امرئ امرين احد جزئين اجلا من ثين احد جزئين اجلا من ثين والشك تجويزهما يا ماهر والشك تجويزهما يا ماهر من دون فضل من دون فضل أحد للاخر من دون فضل أحد للآخر ف البيت الثاني والثالث البيت الأول بينت الثاني عفوا بينت فيه ماذا الضم تعريف الضم والثالث بينت فيه تعريف الشك تعريف الشك قل قل ابيات صمصم ان الدليل المرشد فصوتك ان الدليل المرشد الامين لمطلب أن تبهي قمين والظن تجويز مرئ أمرين أحد جزئين أجلى من ثين والشك تجويزه ما يا ماهر من دون فضل أحد لآخر من دون أحد لآخر من دون فضل أحد للآخر أي على الآخر فلاحظوا لو ظن المكلف أنه متطهر لو ظن المكلف أنه متطهر ثم بان حدثه ثم بان حدثه وهو قد صلى لاحظوا لو المكلف ظن أنه متطهر ظن أنه على طهارة ظن أنه متوضع فصلى مع الجماعة أو صلى بالناس ثم تبين له أنه لم يتوضع أنه لم يتوضع ماذا نقول هنا نقول لا عبرة بالظن البين خطأ لا عبرة بالظن البين خطأ كيف هي الصلاة نقول صلاته باطلة صلاته باطلة هذا باتفاق العلماء وهناك قول ضعيف جدا ينسبونه لبعض الظاهرية أنهم قالوا إذا صلى بدون وضوء فقد قبلت صلاته إذا ظن وهذا باطل لا يلتفت إليه لا يلتفت إليه بخلاف لو صلى خلف من يظنه متطهرا لو صلى خلف من يظنه أنه متطهر فبان حدثه تصح صلاته للا يعني صلينا خلف الإمام وإذا به تبين أن الإمام الذي صلى بنا كان على غير طهارة المالكي يقال لو أخبر الناس يعيدون الصلاة في الوقت يعيدون الصلاة في الوقت والصحيح أنه لا إعادة عليهم أنه لا إعادة عليه وهذا فيه الرد على قاعدة المعروفة أنها ليست على إطلاقها من صحت صلاته صحت الصلاة خلفه هذا لغير ماذا؟ لغير الناس هذا في حالة الاختيار وفي حالة العلم لا في حالة ماذا؟ لا في حالة النسيان ماذا؟ ولذلك الصحيح أن صلاتهم صحيحة مثال, مثال آخر أقرب لو ظن المكلف دخول الوقت ظن أن الوقت قد دخل وإذا به صلى العصر أو صلى الظهر ففرغ من الصلاة وإذا به تبين له أنه صلى في غير الوقت الجواب هنا إذا كان شيئا قليلا فصلاته صحيحة ما عدا في صلاة الصبح طبعا ما عدا في صلاة الصبح يعني إلا إذا بدأها في الغالس وخرج في الإصفار ولا نعيد ما سبق لنا في هذا ثلاثة مجالس بيّلنا هذا المهم أن نقول المجلس درس السابع العشرون والثامن العشرون والتاسع العشرون فيهم, تفص فيهم تفصيل فلا نعيد ما ذكرناه هناك فالشاهد عندنا لو الرجل صلى العشاء قبل وقتها بربع ساعة صلاته صحيحة وطبعا بالتوقيت ماذا الفلكي بالتوقيت الفلكي صلاته صحيحة لأنها مشتركتي الوقت كذا لو صلى العصر قبيل وقتها بخمس دقائق أو تزيد او تنقص صلاته صحيحة لأنها مشتركتي الوقت لكن الفقهاء قالوا إذا صلى في غير الوقت في غير الوقت قالوا هذا يعيد الصلاة. ثم بان له أن أنه صلى في غير الوقت بان له أن الوقت لم يدخل بان له أن الوقت لم يدخل صلاته باطلة ما لم تكن مشتركتي الوقت هذه يكون يعني شيء بسيط قليل لا بأس أنت فرغت من الصلاة وإذا المؤذن يقول الله أكبر صلاتك هذه صحيحة بخلاف صلاة الفجر لأن صلاة الفجر, تصلى في الفجر تؤذن في الفجر الكاذب وتصلى في الفجر الكاذب إلا إذا كان يبدأ في الغنس ويخرج في الإصفار لكونه يطيل القراءة كما قال الحافظ ابن حجر وكما قال ابن رجب الحنبلي ومسألة فيها تفصيل كبير أيضا من المسائل التي تكلم عليها العلماء لو ظن المكلف غروب الشمس كان مثلا سحاب وظن أن الشمس قد غربت وليس معه المنبي أو الساعة ليس معه الساعة فأكل فأكل فإذا به انقشع الضباب ووجد أن الشمس لم تغرب إذن هذا أكن هل عليه أن يعيد الوقت أم لا هل على هذه القاعدة لماذا قلت لكم من البين خطأه يعني إذا بنى حكم للأحكام ثم تبين له خلافه قلنا الصحيح هل يبطل أم لا قلنا فيه تفصيل الفقهاء يقولون يبطل فمثلا غير هذا هب أن رجلا سمع المؤذن يؤذن وهو طفل يلعب في رمضان بعد صلاة العصر بساعة أو بأقل أو بأكثر بقي للمغرب ساعة أو أكثر وسمع الطفل يلعب وقال الله أكبر الله أكبر وظن أهل البيت أن المؤذن يؤذن فأكلوا وما أكثر ما يقع هذا فماذا نقول له؟ الفقهاء قالوا هذا بان خطأه يرد اليوم ولكن الصحيح أن نقول له لا شيء عليه لا قضاء ولا فدية ولا كفارة ولا شيء لا قضاء ولا فدية ولا كفارة طيب ما الدليل الدليل أدل كثيرا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقد قال الله كما في صحيح مسلم قال قد فعلت قد فعلت وربي عز وجل لما قالوا ربنا لا تواخذنا قال قد فعلت والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من أكل أشرب ناسيا فلا شيء عليه وكذلك خطأا لا شيء عليه فإنما أطعمه الله وساقاه رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه والحديث له طرق. طرق معنى الخطأ رفع عن أمة الخطأ والخطأ قائم واقع يعني رفع عنهم إثم الخطأ رفع عنهم إثم الخطأ لكن المالكية قالوا لا يرد اليوم لماذا؟ لأن الله عز وجل ماذا؟ ما هي الآية التي استدلوا بها؟ استدلوا حك فاكلوا واشربوا حتى <تصفيق> <تصفيق> لا اللي حتى الى الليل ثم يتم الصيام <تصفيق> الى الليل الى الليل فقال حتى من عض عليهم قالوا هل الا تفيد الغايه اذا كانت تفيد الغايه معنى الليل داخل حتى يخرج الليل يدخل الليل كله يعني لا ياكل حتى يخرج الليل كله ولذلك قال وفي دخول الغايه الاصح لا تدخل الى وحتى دخل وقال الله عز وجل يزدكم قوة إلى قوتكم هل قوة التي زادنا الله داخل مع قوة هل قوتنا داخل أم لا ثم قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق هل المرفق داخل إذا كان يفيد الغاية المفروض أن يكون المرفق داخلا وأن يكون الليل داخلا ولا يقول بهذا عاقل ولا يقول إذن تكون بداية فالصحيح أنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل إذا أكل الرجل ظن أن الشمس قد غربت لا شيء عليه لا شيء علي. كما أن المكلف لو ظن أن الفجر لم يطلع وأكل ثم تبين له أنه أكل بعد طلوع الشمس هل عليه شيء؟ المالكية قالوا عليه والأحناف قالوا عليه والشافعية قالوا عليه وبعض الحنابلة قالوا عليه لماذا؟ ما هي القاعدة التي ذكرنا؟ ما هي القاعدة؟ إيش هي القاعدة على القول بأنه عليه؟ من؟ لا عبرة بالظن البين, بالضن البين خطأ. خطأه لا عبرة بالظن البين خطأه لكن الصحيح نقول هذه قاعدة ولكن القاعدة ليست من من القواطع هي قاعدة قاعدة أغلبية والقواعد غالبها ما تكون أغلبية ونقول نحن عندنا نصريح نص نصريح بخلافه قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله وضعت خيط أبيض وخيط أسود تحت وسادتي فإذا به كل ما يخرج الخيط الأبيض لا يراه خيط الأسود لا يراه فإذا به أكل لما فرغ من الأكل وجد ان الشمس قد طلعت فلما أخبر النبي تبسم وقال إن وسادك العريض إن وسادك العريض ثم قال إنما هو سواد الليل وبياض النهار والحديث له ألفظ كثيرة ولم يقل له يجب عليك أن ترد اليوم ومعلوم أن الفقهاء يقولون هذا داخل في مسألة الإقرار ما فعل بمحظر النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ويقولون أيضا لو كان يومه باطلا لبين له يقولون قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجر لا يجوز لو كان لا يجوز لبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاء ليبين النبي جاء ليبين يبلر ويبين بما أنه سكت فسكوته يدل على ماذا؟ على الرضا طبعا لا ينسب لساكت قول الا في مواضع اما النبي اذا سكت فسكوته اقرار له فسكوته اقرار له. لأنه صاحب الشريعه وصاحب العصمه وصاحب العصمه فقال العلماء ايضا لو شك الرجل لاحظوا لو ظن المكلف انه توضى انه توضى. وعكسه لو ظن انه لم يتوضا لو ظن أنه توضع أو نقول لو شك لو شك أنه توضع توضع هل نقول له شك شك في الوضع هل توضع أم لا هل نقول بأنه متوضع هذا شك اسمع جيد الشك وليس الظن شك هل هو متوضع أم لا الشك إما أن يكون في الوضوء هل توضأ بشر الفعل على واحد أو أن يشك هل بقي على وضوء هل بقي على وضوء نقول بينهما فرق إذا شك هل توضأ أم لا ماذا نقول نقول لم يتوضأ شك هل توضأ أم لا نقول لم يتوضأ لكن شكا هل بقي على وضوء أم لا؟ نقول بقي على وضوء هذا عند المذاهر الثلاثة ما يعد عند المالكية الأحناف والشافعية والحنابلة قالوا من شك هل بقي على وضوء؟ الصحيح أنه بقي على وضوء لماذا؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان سبحان الله هذه قاعدة التي حضر معنا وبقي ما شاء الله مستذكرا للدرس وقاعدة أخرى اليقين لا يزال ولا يرفع بالشك وأما قول المالكية فهذا لا يلتفت إليه شنو قال مرشد معين والشك في الحدث لما ذكر نواقض الإسلام ذكر منها ماذا الشك في الحدث نواقض عفوا الوضوء ذكر الشك في الحدث قال نواقض الوضوء ستة عشر بول وريح سلس إذا نظر, نظر وغائط نوم ثقيل, نوم ثقيل مذيون سكر وإغماء جنون وذيون لمس وقبلة وذاء وجيدت لذة عادة كذاء قصيدت الطاف مرأة والشك في الحادث قف هنا كفر من كفر هذا نوع آخر والشك في الحدث ناقض من نواقض الوضوء عند المالكية والصحيح أنه لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء فإذا شك هل توضأ أم لا نقول له توضأ لأن الأصل أنك لم تتوضأ لكن إذا شك هل بقي على وضوء نقول له هل شكك مبني على الجزم ولا يمكن؟, يمكن كذا وكذا نقول له الأصل أنك لازلت متوضأ كذلك لو ظن المكلف أن إمامه الذي صلى خلفه مسلم مسلم فبان أنه كافر أو ظن أنه صلى خلف إمام ذكر فبان أنه صلى خلف امرأة صلى خلف امرأة فماذا نقول له نقول له صلاته باطلة صلاته باطلة يعيد الصلاة يعيد الصلاة لأنه صلى خلف كافر أو صلى خلف امرأة ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة والآن للأسف يعني يأتون بالنساء وكيف يأتون بهم النسف الشعر ظاهر استهزأ بدين الله عز وجل ولأن ربما يأتي يوم الأيام تصعد المنبر وتخطب لا يعني في زمان, في زمان المنابر تشكو إلى الله من ركابها ويأتي زمان تبكي وتدك الأرض من تحتها تدكي الأرض من تحتها إذا ركبها الحيض فلذلك للأسف فإذا تبين قال يكون ماذا تكون صلاته باطلة من ذلك لو ظن المكلف التاجر أنه دفع زكاته لمن ظنه فقير لمن ظنه من أهل الفقر لمن ظنه أنه فقير فإذا به تبين له أنه ليس بفقير هل يعيدها أم لا؟ قالوا الجواب يعيدها الجواب يعيدها لأنك مطلوب منك أن تعطي الزكاة للأصناف الثمانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاف والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ربي عز وجل هو الذي حدد وبينا الأصناف التي تعطى لهم ماذا؟ المصارف حددها ربنا سبحانه وتعالى حددها ربنا حتى إنه مرة الواحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله المال فقال ربنا هو الذي حددها أو كما قال فالمهم الشاهد عندنا لو ظن أنه أعطى زكاة وأعطاها لغاني وظن أنه فقر فماذا نقول له نقول له ما بام أنه بان أن هذا الرجل الذي أخذ الزكاة منك غني إذن يجب عليك أن تخرج الزكاة مرة أخرى وتعرفون قصة الرجل الذي قال لأتصدقن لا لأتصدقن الليلة فخرج ليلا ووضع الصدقة في يد غني فتحدث الناس أنه تصدق الليلة على غني فقال اللهم على غني لأتصدقن الليلة فخرج ليلا ووضعها في يد بغي فتحدث الناس أنه تصدق الليلة على بغي فقال اللهم على بغي زانية وقال لا أتصدقن الليلة فخرج بصدقته ووضع في يد ماذا قاطع طريق لس فقال اللهم على قاطع فأتي بأن صدقتك على الغني لعلها تنبيه له لعلها تنبيه له ليقوم ماذا هو أيضا ويخرج الزاكا والبغي لعلها أيضا ترجع وتستعتب وتقول الله عز وجل جعل لي في الزكاة وفي بيت ما للمسلمين نصيبة وأنا أزني من أجل المال انا أزني من أجل من أجل المال كما قال أبو حنيفة عندما سألته امرأة يحكى هذا عليه بأنه قالت له يا إمام بأنها تزني وتأخذ الأموال وتكفر به الأيتان تكفر به الأيتان كما قال في مسألة بناء المسجد أو شيء من هذا القبيل يعني من أماكن العبادة بالحرام بنى ب... مسجدا لله من غير حله بنى مسجدا لله من غير حله فتم بحمد الله غير موفقي أو غير موفقي ثم قال ككافلة الأيتام من كد فرجها لكن الويل لا تزني ولا تتصدق لكن الويل لا تزني ولا تتصدق إذن فينبغي فقال على بغي ثم بعد ذلك قال على اللص فيقول اللص أيضا ربي عز وجل جعلني نصيبا في ماذا في بيت مال مسلم وأنا أقطع الطريق فإذن ومع ذلك قال الأئمة وقال العلماء لا عبرة بالخطأ لا عبرة بالخطأ البين لا عبرة بالظن البين خطأ لا عبرة بالظن البين خطأه إذا تبين خلاف ما فعل وخلاف ما بنى عليه حكمه وأحكامه ماذا نقول له نقول له يعيد الزكاة نقول له يعيد الزكاة لو كان المكلف رأى سوادا وظنه ماذا؟ ظنه عدوا ظنه عدوا يا جماعة العدو هاجم علينا تعالوا صلي صلاة الخوف فخافوا حصلت له حصل لهم شدة الخوف فصلوا صلاة الخوف فبان خلافه انقشع الظلام وإذا به مجرد سواد أو مجرد خندق فنقول له أعيد صلاتك أو أعيد صلاتكم لأن لا عبرة بالظن البين خطأ لو أن المتيمم لو أن المتيمم رأى, رأى رأى ركبا رأى ركبا فظن أن معهم, ماء. أن معهم ماء ماذا يجب عليه هنا يجب عليه الطلب يجب عليه الطلب لماذا يجب عليه الطلب لأنه لم يتأكد هل معهم الماء أم لا فنقول له لا بد أن يبحث وأنتم تعلمون أن المسلم إذا فقد الماء مطلوب منه أن يبحث ولكن ليس بالطريقة التي بينا الفقهاء والمالكية حيث قالوا ماذا قالوا قالوا إذا كان قالوا عنده حالات ثلاث وهذه الحالات سبحان الله بالطريقة التي بيّنها الفقهة في بعض الأحيان يضيقون واسعة يضيقون واسعة فقالوا لابد من البحث الشديد ولذلك قالوا يعني الذي يظن أنه سيجد الماء هناك لكنه لم يجد قال هناك لهذا قالوا آخره للراجي آيس فقط أوله المتردد الوسط آخره للراجي يعني إذا كان يترجى أن يجد الماء مع فلان يجد الماء في مكان كذا يجد الماء في مكان كذا قالوا يؤخر الوقت صلى الظهر إلى آخر الوقت حتى يجد الماء معنى أن الذي ينبغي أن يتوضأ ينبغي أن يكون مهندسا له إلمان بالأماكن التي يوجد فيها الماء وهذا تشديد وتضييق وإلا أي رخصة هذه الرخصة ما ينبغي أن يكون فيها تشديد والرخصة ما ينبغي أن يكون لها شروط الرخصة ما ينبغي أن يكون لها ضوابط الرخصة ما ينبغي أن نبتكر لها قواننا وضوابط وشروطا لم يذكرها الشرع وإلا أصبحت عزيمة وليست رخصة, وليست رخصة فنقول إذن هذه القاعدة التي تقول لا عبرة بالظن البين خطأه قاعدة عامة ويندرج تحتها فروع كثيرة ولكن ليس على إطلاقها لا بد من التقييد لأن الفقه مبني على ماذا؟ معظم الفقه مبني على الاجتهاد ولهذا قالوا الفقه معرفة, معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد كما قال جوين معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد هذا, الفقه. هذا هو الفقه أما هذه القاعدة العامة أو الأصلية أو الأم التي نتكلم فيها وهي الضرورات تبيح المحضورات الممنوعات المحرمات, المحرمات لكن إذا, إذا زال الضرر عاد الحضر إذا زال الخطر عاد الحضر هكذا قل إذا زاد زال الحضر معناه اذا زال الخطر عاد الحظر هذا هذا غلط على الجراء انا ما اقصد زال الخطر زال الحظر يعني بحيث اذا لم ياكل من الميت يموت اذا الخطر قائم الخطر قائم ما دام الخطر قائما ماذا سنفعل الحظر الحظر كيف يصبح يصبح مباحا يصبح مباحا ولكن هل لعامة الناس أم الضرر يقدر بقدره يقدر بقدره ولذلك ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها هذه قاعدة مهمة أيضا ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها بقدره ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها المنطر لا يأكل من الميت حتى يشبع خلافا من قال بأن المضطر يأكل من الميتة حتى يشبع هب أن رجلا مضطر بحيث لاحظوا مسألة الضرورة يفهمها الناس مسألة الضرورة أساء استعمالها في زماننا أساء استعمالها الضرورة تقدر بقدرها الضرورة كما حددها الشرع لا كما حددها الناس لاحظ يقول لك يا سيدي ضرورة أنا أذهب لكذا من أجل ضرورة انا اقترض من البنك ريبوي من ضرورة أي ضرورة هذا؟ هذه يقول لك لشراء البيت هذه ضرورة نعم مكملها هذه ليس من ضرورة ان شاء الله هي من الحاجيات ول من ضروريات ول من المكملات ولا, ولا من المنافع ولا ولا كما سيت الان شاء الله ضبطوا هذه المسائل جيدة هذا التقسيم سيأتي ان شاء الله ينبغي ان يكتب بماء العمل كما اقول دائما وليس بماء الذهب بماء العمل فالبيت شراء البيت ليس ضرورة شراء الاضحية ليس ضرورة أنت تقترض لشراء الأضحية بالربا هذا ليس ضرورة الأضحية ليست واجب على الراجح فلماذا تقترض بماذا بالربا تريد أن تشتري السيارة بالربا لماذا ضرورة أي ضرورة هذه الضرورة بحيث إذا لم تفعل تموت إذا لم تفعل تموت الناس سبحان الله في حيث بيس في مسألة الضرورة يقدمون رجلا أرجلا ويؤخرون واحدا وينظرون من يفتي لهم لهواهم فإذا أفتى لهم بأن هذه ضرورة أخذ بها بدعوة أنها ضرورة لذلك لاحظوا بارك الله فيكم لا يجوز للإنسان أن يشرب الخمر إلا لقدر ما؟ قدر الغصة, قدر الغصة الرجل تاب إلى الله كان سكيرا فتاب إلى الله لكن شاء الله حصلت له غصة فأخذ رأى سكيرا في يده قنينة أخذها من يده, أخذها من يده ينبغي أن يشرب ماذا؟ أن يشرب قليلا للغصة لكن هو تذكر أيام الجاهلية مما لست أذكره فظن خيرا ولا تذكر الخبر وصار يشرب حتى ملأ بطنه صار يشرب حتى ملأ بطنه نقول هذا هذا سكير يقام عليه الحد وإن زعم أنها ضرورة لأنها الضرورة تقدر بقدرها الرجل بحيث إذا لم يأكل يموت إذا لم يأكل يموت ماذا نقول له نقول له يمكن أن تأكل ماذا أن تأكل لسد الرمق لسد الروح فقط هل تزيد؟ لا تزيد تقدر بقدرها تقدر بقدرها ولذلك بعض العلماء قالوا الضرورة تقدر بقدرها لا يمكن أن تأكل ولدك تذبح ولدك من أجل ماذا؟ من أجل الضرورة أو تقطع مثلا قطعة من فخذ ولدك من أجل أنها ضرورة هل يمكن؟ لا يمكن إذا كان ولاب الضرورة يقطع من فخذك أنت من فخذك أنت وليس من فخذ غيرك تأكل الميت ولدك ميت وبحيث إذا لم تفعل تموت ولذلك تعلمون قصة البوسنة والهرسك عندما كانوا ميتين وكانوا يأكلون الموتى لماذا؟ لأنهم إذا لم يفعلوا يموتون جوعا وبينهم موتى عندما أغلقوا عليهم في سرداب مكانا كانوا يأكلون الموتى ولكن لا يجوز له أن يقتل أخاه لينقذ نفسه لينقذ نفسه قالوا يجوز له أن يأكل الميت حتى ولو كان ولده ميتا لا أن يذبحه لإنقاذ نفسه ميتا كذلك قالوا ماذا إلا إذا كان نبي إذا كان نبي لأن إنقاذ نفسه بلحم النبي قالوا هذا لا يجوز قالوا هذا لا يجوز ولذلك البعض زاد في قاعدة الضرورات تبيح المحضورات بشرط عدم نقصانها عنها زدوا هذا ب... بشرط عدم نقصانها عنها بشرط عدم نقصان ارحموك الله بشرط عدم نقصانها عنها يعني النبي عليه السلام افضل النبي عليه السلام افضل فلذلك لا يمكن أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان ميتا لهذا قال العلماء لا يأكل المضطر طعام مضطر آخر إلا لا لا ليس حديثا هذا كلام لا يأكل المضطر طعام مضطر آخر إلا أن يكون نبيا لاحظ ماذا بشرط نقصانها عنها هب أن رجلا في حالة ضرورة وهو محتاج إلى لقيمات معه بعض الطعام معه وهو في حالة ضرورة ماذا نقول له هل يجوز للإنسان أن يأخذ أن يأخذ ماذا أن يأخذ طعامه من أجل أن ينقذ نفسه نقول له لا ما لم يكن نبي إلا أن يكون نبي نبي يجوز له أن يأكل غير مضطر آخر إذا كان النبي مضطرا والرجل الذي معه مضطرا النبي يأخذ طعامه لماذا لإنقاذ نفسه أما أن تأكل طعام غيرك لإنقاذ نفسك وإطلاف نفس غيرك فهذا لا, لا يجوز له أخذ طعامه لا يجوز له أخذ الطعام وما يقال في هذا ولربما أجاز بعض العلماء هذا إذا كان من باب الإيثار أنت أعطيته الطعامك, أنت أعطيته الطعامك. أما الإيثار هنا جائز ولا غير جائز, جائز. لكن في العبادات الإيثار جائز ولا غير جائز لا يجوز أبدا ولذلك يقولون الإيثار في القربات لا يجوز الإيثار في القربات لا يجوز هب أننا طلبة هب أننا طلبة لا أقول كطلبة بل نحن طلبة نقول هذه الكف زولوها قولوا هب أننا بصفتنا طلبة لا تقول كطلبة أو كمسلمين ها؟ أو كمسلمين أو كمدافعين أو كمجاهدين نحن بصفتنا بصفتنا هكذا نقول بصفتنا طلبة بصفتنا مجاهدين بصفتنا كذا بصفتنا أننا طلبة والصرب يعني يكونوا متساويا هل يجوز الإثار في السرد؟ لا أبدا العلم قربات تتقرب بها إلى الله لا تقدم غيرك عندك ماء عندك ماء وأنت ما عندك سواه إذن تعطي الماء لغيرك ليتوضأ به لا ما لم يكن نبيا لا أنت توضأ وإلا كنت لا تعظم ربك كنت لا تعظم. عندك مال عندك مال وعندك زاد للذهاب للحج يجب عليك الحج يجب عليك الحج ولكن لا يجب على ماذا أبوك عما عنده مال لا يجب عليه الحج ليس عليه ماذا الحج واجبة ليس الحج عليه واجبة ولكن أنت ملكت الزاد وملكت ماذا إذن عليك أن تذهب, وعليك أن تذهب ماذا؟ إلى الحج كثير من الناس وعطي الأموال لوالديه للذهاب إلى الحج وهو لم يحج حج أنت ثم حج على شبرما كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حج أنت أولا حج أنت أولا عندك ما توضى به أنت أولا في الصف الأول لا تعطيه لغيرك إلا إذا كان غيرك أعلم إذا كان غيرك أعلم يعرف ما يقدم وما يؤخر لو وقع للإمام شيء لو وقع للإمام شيء فلذلك قال العلماء ينبغي أن تفهموا هذا جيدا لا يجوز للإنسان أن يأكل طعام الغير إلا أن يكون طعام مضطر آخر إلا أن يكون نبيا النبي يجوز له أن يأخذ طعام مضطر آخر مضطر آخر ولا يجوز له أن يقطع فلذة من فخذ غيره بل قال العلم حتى من فخذه والصحيح إذا كان يستطيع أن يقطع من فخذه وينقذ نفسه هذا جائز ولا يجوز له أن يقتل ولده من أجل إنقاذ نفسه ولا يجوز له أن يقتل حتى العبد عبده لا يجوز له أن يقتل عبده من أجل إنقاذ نفسه ولا يجوز له أن يقطع حتى فلذة من, من ماذا وبطع من ماذا من فخذ عبده مع أن العبد مال, مال لكن ومع ذلك لا ومع ذلك لا لكن إذا كان الخوف من القطع حتى من نفسه آنذاك نقول له لا يجوز لأنك الخوف من ترك الأكل أو أكثر, أو أكثر فلربما يقطع المسافة المخوفة ولا يحصل له ما كان يخشاه وما كان يظن أنه سيقع له ولذلك قال العلماء بأن القاعدة المعروفة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها فالأكل الأكل المضطر لماذا لسد الرماق فقط لسد الرماق فقط ولا يزيد يعني بحيث ينقذ روحه ولا يزيد عليه هل يأكل حتى يملأ بطنه الراجح أنه قالوا لا أنه قالوا لا بل هناك من قال يأكل حتى يملا بطنه وإذا كان يظن ان انه في الصحراء لا يجد طعاما سوى هذا الذي وجد هذه الميتة التي قالوا ياخذوا معه قالوا ياخذوا معه الطعام قالوا ياخذوا معه الطعام هكذا قال كثير من العلماء كثير من العلماء فلذلك قالوا ذلك يقدر بقدره فقاعده ما ابيح للضروره يقدروا بقدرها وبيحة الغيبة لحظ وبيحة الغيبة للضرورة في المواضع فلو مثلا جاءوا إليك واستنصحك جاء واحد واستنصحك من استنصحك فانصحه وكان الصحابة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> والطاعة في المنشطة المكرى وعلى النصح لكل مسلم والدين النصحة ومعلوم كما قرأنا اليوم في علم النحو أن المبتدى إذا كان معرفه والخبر معرفه يفيد ماذا؟ الحسن والقصر, والقصر. فإذا كأن الدين جمع في النصيحة إذا, إذا نصحك أخاك فاقبل نصيحته فاقبل نصيحته هب إنه استنصحك قال لك ما رأيك في فلا لماذا تسأل؟ قال لأنه تقدم لخطبة ابنته فتعرض له فقط يكفي أن تعرض لأن الدرر يقدر بقدره يكفي أن تعرض قال ما رأيك في نوفل لا تذكر بل التعريض التعريض نوفل لا يصل لا يصل إلى حد السب والإقذاع ها؟ والشتم لا. لا تعدل إلى التصريح ماذا التعريب. التعريب قال لك فلان تقدم لخطوة ابنتي تقول الأفضل ابحث لها على آخر عنده نصي من العلم كذا إلا في حالة واحدة في حالة واحدة في حالة ما إذا كان الرجل ترى أن ابنته ستضيع مع ذلك الرجل فتقول له اتق هذا الرجل لا يصلح لابنتك هذا الرجل لا يصلح لابنتك وقد فعل وفعل وفعل وفعل لا بد أن تحذر لا بد أن تحذر إياك ولا سيما في هذا الزمن والله مشاكل تقع في مسألة الزواج ولذلك حذاري حذاري سبحان الله سبحان الله, سبحان الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم على القول بأن الصحيح من الحديث له طرق إذا جاءكم وفي رواية إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه لم يقتصر على الدين فقط ولذلك حتى العقد ما يسمى العقد الشرعي ما ينبغي ما ينبغي أن يترك ابنته يختلي بها من عقد عليها عقدا شرعيا لا ينبغي أبدا وهي قد وقعت كوارث وهذا الأسبوع وأنا في كوارث مع الأسئلة في, كلها في, كل, ماذا في كل من عقد عقدا شرعيا ودخل بها وصار يضربها وصار يعني يسبها ويلعنها لتضطر لماذا أن تطلب الطلاق فلذلك من المصالح المرسلة المصالح المرسلة لا بد من التوثيق لا بد من التوثيق بل أفضل من ذلك لا بد من الوليمة إذا كان لا يستطيع حتى يأخذها إلى ماذا إلى بيته حتى يأخذها إلى بيته واتصل بها بي لعل البالحة فقيه عندكم هناك إمام وخطيب يعني خطب وعقد عقدا شرعيا وقانونيا عقد عليها وأبوها منعها أن تخرج معه والرجل غاضب واتصل وكان هناك جماعة من الخطباء فقلت له هذا الرجل أحسن فيما فعل وقال كيف أحسن الخطباء هناك قال أريد دليل قلت اسمع جيدا هذا العرف وعندنا قاعده تقول المشروط شرط المعروف عرفا كالمشروط شرطا المعروف عرفا كالمشروط شرطا إذا كان في العرف ياخذها الى بيته حتى ولو كان لا يستطيع أن يؤلم ان يلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اولم ولو بشاة حتى قال بعضهم بانها واجب الولي اذا كان يستطيع اما أن يخرج معها يخراج يخ واللاج وبعد ذلك يضربها ويسبها ويلعن والديها من أجل أن يطلقها فلا وألف لا, لا, وألف لا وعلى كل ولسيما واليوم اليوم جاءني كما ذكرت لكم شيعيان والحمد لله أحدهم طرح شبها وأجبت على شبهه والثاني اقتنع وتاب إلى الله عز وجل لكن أحدهم قال لكن أحدهم قال يعني الشبه التي طرحها أجبت يعني وفندت شبهه وقال سآتي إن شاء الله بباقي الشبه والسبب يقول هذا يظهر أنه عند نصيب من العلم ذكر ما يتعلق بالخلافة والإمامة وعلى أن الأئمة معصومون وعلى أن الإمامة أفضل من النبوة وعلى أن أئمتنا يعني كلام الخميني وهذا يقول بأن بلادنا في طنجة وفي تطوان وفي الدار البيضة وفي الرباط قال ما يقارب ثلاثة مليون شيعي ما يقارب ثلاثة مليون شيعي ولهم كتب ولهم وهذا لسيما الخط الرسالي هذا الخط الرسال الذي انتشر يتبعون الخميئان ويذبون ويدافعون على نصر اللات حسن نصر اللات وطائفة أخرى لا طائفة أخرى ترى تسميهم ماذا البطرية تسميهم البطرية فقال نحن نسميهم البطرية قلت لماذا قال لأنهم يبطرون النصوص يأتون إلى النصوص ويحاولوا أن يوزعوها على حسب أهوائهم على أنفسهم النصوص تنزل إليهم الوقائع والمستجدات يعني النصوص ينبغي أن تنزل إليها لا أن الوقائع والمستجدات تصعد إليها لا قال لك لا فلهذا قال يوجد الكثير كما من الشباة التي ذكروا مسألة نكاح المتعة نكاح المتعة يتزوجون ويطلقون ثم قال بأن هذا بدأ الآن بدأ في في بلادنا ولذلك ينبغي أن يحضر الإنسان من هذه النبتة الخبيثة المجوسية ولذلك هؤلاء طائفة فيهم تلعن الخميني لأنهم لا يرون ولاية الفقيه ومناصر ولاية الفقيه والخميني ولا يرون أيضا لا يتفقون مع ماذا؟ السستاني ولا يتفقون مع الخامناء ولا يتفقون مع ماذا مع نصر اللات فقال يعني بهذه العبارة وكانوا لا يتفقون لكن سبحان الله قال لماذا الإخوة لا يذكرون لنا أدلة مثل هذه بهذه الطريقة لماذا لا يجبون فذكروا لي قصة خلافة أبي بكر الصديق وأجبتهم كما ذكروا لماذا ول عمرا عمر رضي الله عنه كما ذكروا لي أيضا قضية فدك كما ذكروا لي أيضا حديث إن, إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه وصح... الشاهد عندنا استغرق المجلس أكثر من ثلاث ساعة أو تقريبا لكن لم يسجل يعني قلت أنا من عادتي أنني أوثق وأسجل فقالوا حتى نكون في راحتنا جاء معهم بعض الإخوة وقال الأفضل أن لا يدخل الأفضل أن لا يدخل وبينت لهم واحد منهم تراجع والثاني بإذن الله عز وجل قال اقتنع وبقيت له بعض الشبه وقال سيأتيني بكتاب ينشر هنا سيأتيني بكتاب وقال هنا في بجراح يوجد شيعة كثر في بجراح شيعة كثر وقال أيضا في طنجة أما طنجة خلاص طنجة قال لهم مكاتبهم ولهم هناك أئمتهم أئمتهم وأما الرباط خلاص وأما الضالبضاء خلاص فإذن معنى هذا أنه إذا جاءك أخ بلحية لا تظن أنه من أهل السنة والجماعة بمجرد ما يأتي خلاص لا خذ بما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم أو جاءكم من ترضون دينه وخلقه الشاهد عندنا النبي عليه الصلاة والسلام أباح لنا ماذا؟ او الشرع أباح لنا الغيب لكن يقدر بقدره إذا استطعت أن تعرض بدل ماذا؟ بدل التصريح لكن إذا رأيت أن البنت ستضع صرح. صرح والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ما ينبغي لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك اتق الله في ابنتك هذا الرجل لا يصلح لها هكذا تبين هذا الرجل لا يصلح لها أو تقول بأن هذا الرجل سبق له أن تزوج وطلق وفعل وفعل المشكل أنهم يذكرون قول الإمام مالك قول الإمام مالك أنه قال يجوز للرجل أن يتزوج لنية الطلاق وبهذا قال حتى شيء الإسلام نتيمية حتى قال سفيان الثوري هذا هو نكاح المتعة هذا هو نكاح المتعة فبينت لهم ما ينسب للإمام مالك بينت لهم ما ينسب للإمام مالك فقالوا بأن البطرية كمثل المدخلية والمغروية بهذا العبارة قال وسبحان الله عنده إلمام عنده المام. فكان قال السبب, السبب الذي جعله هناك أسمام كثيرة جعلته يراجع نفسه قلت لماذا بالذات لماذا اتصلت بي أنا؟ قال لأنني سمعت عليك كثيرا فلذلك حاولت أن أجلس قال لأن الإخوة عندما أجلس معهم وأذكر شبهي لا يستطيعون أن يردوا على هذه الشبه فالحمد لله أداهم الله وأحدهم في الطريق إن شاء الله وكان من عادتي أنه لا يصل في المسجد وصل الله معنا اليوم في المسجد على أنه يصل على الورقة لكنه يصل في المسجد يكفي أنه يصل في المسجد لأنه لا يرصر في المساجد ومعلوم مذهب الشيعة في المسألة وذكرت لهم أيضا والسبب ما يقع في سوريا, ما يقع في سوريا. قال أرى تناقضات. أرى تناقضات كثيرة كيف يقولون بأنهم على الحق وأنهم يدافعون ويردون ويقمعون العدوان وإذا بهم هم من يؤيد العدوان هم من يؤول العدوان وبيّنت له بأن النصير أكثر من اليهود والنصار الشاهد عندنا أنه ينبغي للإنسان أن يجعل الضرورة تقدر بقدرها يكفي بالتصريح أم بالتلميح الجواب يكفي بالتعريض والتلميح دون التصري مفهوم؟ هذا باقتصار فيما يتعلق بهذا وسيأتي ان شاء الله ال ال الكلام على مسألة نبات الحشيش نبتة الحشيش أو زريعة الحشيش هل يصلح أن نبيعها يصلح أن نعطيها علفا لدوابلة يتصلح ان نجعل بها دواءا للشعر حتى لا يسقط تصلح اذا هذا غدا ان شاء الله تعالى ونقول لاخواننا على الغرفتين غدا ان شاء الله في الصباح عندي عذر ما عندنا درس ولكن في المساء سيكون الدرس غدا عندي اشياء ان شاء الله سنعوض لكم الدرس ولكن درس النحو غدا يؤجل إلى وقت آخر بإذن الله تعالى وموعيدنا إن شاء الله مع القواعد الفقهية بعد صلاة المغرب بإذن الله نعم فضل نعم ما هو حد الضرورة الضرورة سبق أنبينا بأننا يعني بالدارجة بالدارجة حتى, حتى يفهم الناس لأن كثير من الناس الضرورة شيء مقدس الضرورة أو الرخصة عفوا الرخصة شيء مقدس ولكن الناس أساءوا استعمال الرخصة كما أن الضرورة شيء طارئ الضرورة شيء طارئ فمتى فمتى زالت الضرورة زال ماذا؟ ثم الضرر زالت ضرر زالت الرغصة كذلك نقول في الضرورة الضرورة بحيث قال العلماء إذا لم تفعل إما أن تموت تتلف نفسك أو تكاد تتلف نفسك أو تكاد فهذه هي الضرورة أما الضرورة لشراء البيت هذه ليست الضرورة لشراء السياره هذه ليس الضرورة لشراء الاضحيه هذه ليس الضرورة لشراء ارض هذه ليس الضرورة لشراء لوازم البيت هذه ليس الضرورة لشراء ال... لوازم المدرسه هذه ليس الضرورة الضروره بحيث اذا لم تفعل تموت هذه الضرور نعم نعم الكماليات ستاتي ان شاء الله سياتي التقسيم لعل غدا نذكر الكماليات ونذكر ايضا الضروريات ونذكر ايضا ما يسمى عندهم بالحاجيات هذا سيأتي غدا إن شاء الله تعالى نعم. ماذا آخر قاعدة الضرورات تبيح المحذورات محصورة على المعصيات هنا قولين أو فعل الكفر لا هذا غير صحيح هذا غير صحيح إذا كان الإنسان يعني تحت التعذيب تحت الصياطة يعني ممكن ان يتلفظ بالكفر ولكن وقلبه مطمئن بالإيمان الا ما كره وقلبه مطمئن بالإيمان نعم لقد تكلمتم عن العقد الشعي وقلتم وقلتم ان من المصالح ان إنه إنه من المصالح المرسله يجب همل العقد الكتاب لكن ما حكم هذا العقد ان كان الزوجان مقيمين في دار كفر دار كفر أولا يسأل ينبغي الرحيل, الرحيل الرحيل الرحيل ينبغي الرحيل لكن إذا كان مثلا أسلموا وهناك أئمة هناك علماء يذهبون إليهم ويعقدون عقدا شرعيا ويكتبون مثلا يكتب بينهم كتابا وبعد ذلك يوثقون نعم المصلحة الخاصة والعامة غدا إن شاء الله سنتكل في مسألة الضرورة المصلحة الخاصة المسألة في مصلحة العامة والخاصة غادل نعم وإذا إذا أمعنتم النظر فقد ذكرنا أن المصالح العامة المصالح العامة والمصالح الخاصة بينهما تفصيل دقيق سيأتي غادل إن شاء الله كيف نفسر حديث الصحابة عندما لم يجدوا القبل فصل كل منهم الى الاتجاه هذا كما يقول العلماء وكما يقول الامام مالك هل الاجتهاد, الاجتهاد يتم يتم بفرد واحد هل يتم الاجتهاد بشخص واحد الجواب نعم يتم الاجتهاد بشخص واحد افهموا هذا ولهذا قال الامام مالك يجوز الاجتهاد بمدى بشخص واحد مثال ذلك انه قال يعني هناك غمام قال القبلة اجتهد وقال إن القبلة هكذا فصلى في الوقت الثاني قال اجتهد وقال القبلة هكذا فصلى في الوقت الثالث قال القبلة هكذا فصلى إذاً هذا الاجتهاد جماعي أم فرضي هذا الاجتهاد فرضي فإذا اجتهد الإنسان وإن كان العلماء أبطلوا صلاة من لم يجتهد قال لابد لا أن يجتهد والصحيح أنه يصلي على قدر المستطع وإذا صلّه وجد أنه كما فعل الصحابة صلّوا لغير القبلة فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاتهم قد رفعت وقبيلت نعم شيخنا من يقول ليس لي عمل واشترى واشترى شلحنة واشترى شلحنة شاحنة شاحنة وعمل شلحنة أعمل عليها ماذا تريد لا لا لا ماذا نرد عليهم هذا يقول ليس ضرورة هذه ليس ليست ضرورة. ما من يقولون ليس لعمل لي مشترى شاحنة شاحن وليس شلحنة أعمل عليه. هذه. هذه ليست ضرورة يا أخ بيّن له على أن الضرورة بحيث إذا لم يفعل يموت بحيث إذا لم يفعل يموت هناك شخص آخر لأنه عنده طرق أخرى يعمل فيها هناك شخص يقول إن إنشاء جمعية لتحفيظ القرآن وعلومه ضرورة في هذا العصر هل هذا صحيح؟ ربما ضرورة فيه عنده هو لا هذا غير صحيح نعم المحمد الحسان ومحمد عبد المقصود من شيوخ الضلالة لا, لا لا لا ما ينبغي هذا لا لا ان شاء الله شيوخ اهل السنة والجماعة يا اخوة لا دعية للتعرض للاشخاص ايضا لا احب ان اسأل عن ان اسأل بارك الله فيكم عن المشايخ ما حكم من صلى ركعة سر ناسيا علما انها ركعة جهرية اقول لكم سرا ان المالكيه قالوا سناني شيناني جيماني تاني عد السنن السر والصوره سناني سناني شيناني جيماني تاني عد السنن الثمانيه عندما هذه السنن المؤكده يسجد السر والصوره الان فهموا لي السر من أصر في موضع الجهري أو جهره في موضع السري قالوا عليه سجود القلبي من أصر في موضع الجهر قالوا عليه السجود لأنه حصل النقص او شعر في موضع السر ماذا عليه؟ قالوا عليه سجود البعدي معلوم الرمز الذي قلنا دائما هذا من المصطلحات الفقهة هذا مشي قال الله قال رسول الله هذا مصطلح قالوا نقزب النون ها؟ والناس كيقولوها كيقول لي ما عرفش نقزبه ما يصليش بسياده النون معناه ماذا؟ النون النقص إذا كان عنده الناقص ماذا عليه القاف القبلي الضي ماذا ماذا هي الزياده اذا كان عنده زياده ماذا عليه البعدي هذا التفصيل ديال المالكيه وهناك من قال لا سجود إلا بعد السلام وهذا حديث لانه يصب محله وهناك من قال ننظر ما فعله النبي صاصله ما فعل فيه القبلي نفعل القبلي وما فعل فيه البعدي نعمل البعدي والباقي هناك من قال كله بعدي وهناك كله قبلي ولذلك نقول إذا أسر كان أحد شيوخنا يقول إذا أسر ناسي فلا شيء عليه وهذا الذي يظهر الله أعلم ولذلك كان يقول عبد الله الصديق الغمار الطرقي من أسر في موضع الجهر أو جار في موضع السر فلا شيء عليه فلا شيء عليه وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح أما الإنسان إذا أسر يعني في موضع الجهر متعمداً. هذا في كلام متعمد ما ينبغي لأن Hamilton تعلمون أن المالكي يقولون واعلم بأن السنة المؤكدة تارك فهام تارك فهام kicked واعلم بأن السنة المؤكدة تارك فهام تارك فهام صلاة باطلة كما قالوا بأن من تعمد تكرار الفاتحة قالوا تبطل صلاته تبطل صلاة وإلا الفاتحة صورة أليس كذلك بلأ؟ فإذا كان الإنسان قرى الفاتحة على الضال آمن ثم بدأ في الفاتحة وقرأ الفاتحة مرة ثانية لا يحفظ سوها قرأها مرتين لا شيء عليه ولكن الفقهاء قالوا ابن القاسم وغيرهم قالوا مكرر الفاتحة سوا سجد والخلف في البطلان إن تعمد الخلاف في كونه إذا تعمد إن هذا الفقه هذه مسألة فقه ما حكم من صلة آه آه سر الناسيا؟ قلنا الحكم انتبه لنفسك هذه ثاني مرة نعم تغرؤ انتبه ايش ماذا هذه ثاني مرة سؤال عجيب ما ادري ايش هذا ما من صلى ركعة سر الناس علمة انها ركعة جعرية يا اخوة لا داعي للتعرض اي نعم لا تذكر المشايخ, المشايخ. بركة الله فيكم كلٌّ على ثغرة إن شاء الله, كلٌّ على ثغرة ألاوزني ملي نلعب، من لا يعرف ناقذبّه لا يعرف ناقذبه وصلاةه وباطله هو أصحابه مش وصحابك يقولوا هو وأصحابه قاللك آآ نقذب'm علىوزني نلعب قالوا من لا يعرف ناقذبُه صلاةه وباطله Alberto وصحابه هذا بحلّك يقولوا لم يعلن لك فرض ولا سنة تركوه تعنا ما حكم من أكل يوما مش يوم مش اليوم هو اللي أكل ما حكم من اكل يوما من رمضان متعمدا هذا المالكي هم تتعلمون أن المالكي قالوا عليه سيام شهرين متتابعين هذه دعيرة قال أكل يوما متعمدا عليه سيام شهرين متتابعين هذا يش هذا هذا بروسي ديال فرانكو ديال سبانيو الصحيح إنه يتوب إلى الله ولهذا أثر عمار بياسر بي وأثر مش مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام من أكل يوما متعمدا لم يقضي عليه ولو صامت كله ولا يصح مرفوعا أثر معلق ولا يصح مرفوعا فنقول له يتوب إلى الله هل يرد اليوم؟ خلاف الصحيح أنه يرد اليوم هناك من قال لا يرد اليوم شيخنا حفظكم الله هل يمكن أن تخبرنا في مروياتك من شيخنا أبي خبزة إن كنت لذلك ولكنه حب هذه خليها مسائل بيني وبينك يتصل بين شيئة ان شاء الله بيت خالي وإسناد عالي نعم هذا العبارة قال أحياء بن معين وقال أغيره ما قالوا له ماذا تشتهي قال بيت عالي إسناد عالي وبيت خالي نعم هل عن الإنسان إعادة الصلاة إذا تبين له خطأ القبلة وخرج وقت الصلاة الجواب لا لا لا, لا شيء عليه المالكي يلي قالوا أعاد في الوقت ندبا أعاد في الوقت والصحيح أنه لا شيء عليه نعم إن كتب ما فهمت شيخنا نقذبه حي الله الشيخ حدوشي <تصفيق> نقزب النون هذا رمز رمز رمز نقزب النون معناها ترمز إلى النقص النقص إذا حصل النقص في الصلاه مثلا بدل ان يجلس في التشهد الوسطى قام الى الثالثه دون تشهد هذا حصل له نقص ماذا عليه القاف نق القاف سجود القبل سجود القبلي الزاي الزاي زيادة إذا زاد على الرابعة قام الخامسة ماذا عليه الباء الباء البعدي رمز الى البعدي نعم المهاجر نقزب رمز مثل عشلة كارزق نعم تجيزون إن شاء الله اجتهد اجتهد بارك الله فيكم شيخنا لكن كيف أتصل بك شيخنا شوف نعمان وغيرهم عندما هاتفي هل يجوز العاقد أن يخلو بزوجته قبل الإعلام الجواز جائز ولكن الأفضل أن لا يفعل لماذا؟ للمشاكل التي وقعت للمشاكل التي وقعت. فكثير من الناس يقول هذا جائز ويزوجته وعقد معها العقد نقول له نعم لكن نظرا للمشاكل التي وقعت ولذلك يقولون بأن فقه الواقع فقه الواقع في الدعوة ضروري وكذلك الفتوى لأنها يقول المفتي يفتي على حسب ما يسمع لكن أنا بما أنني في هذه الأيام أسئلة تأتيني كثيرا في هذه القضية أقول الآن, أقول الآن الرجل إذا عقد على امرأة عقدا شرعيا لا يجوز له أن يخلو بها إذا عقد عقدا قانونيا لا يجوز له أن يخلو بها لماذا؟ لأنه ثبت وأنا أتكلم ليس عن قال قائل ثبت وأنا أشخاص جلست معهم افتضى المرأة في الليلة وقضى معها ليلة ثم <تصفيق> يا حب ذا لو طلقها وآخر قضى معها ثلاثة أيام ثم بعد ذلك ماذا ماذا فعل قطع عليها الهاتف وآخر افتضها وبعد ذلك ماذا فعل صار يسبها ويلعنها ويلعن عائلتها وأشياء كثيرة من هذا القبيل فلذلك أقول لا بد من ماذا أن يذهب بها إلى بيته أن يجمعها إما العرس إذا كان عنده استطاع ولا يأخذها إلى بيته أما أن تخرج معه زيط بيط كما يقولون خراج واللاج معه ثم بعد ذلك تقع الكائنة والكارثة يضربها والله رأيت رجل يضربها ضربا فلما سألنا إذا به افتدها ويضربها لتطلب الطرق وتختلع وما أكثر هذه الكوارث نعم الصلفي ها؟ الصلفي الحازق لضروف العمل أي نعم الصلاوي الحازق يعني المشفة التي تشف ما حكمها يعني ينبغي أن يكون هناك ماذا السطر ضروري ضروري إذا كانت حازقة بحيث لو ركع, لو ركع تكون العورة واضحة وتكون العورة بادية وهذا لا يجوز, هذا لا, يجوز لا بد من ماذا من ساطر لا بد من الإزاء أخي الشيخ الفاضل هل إلا رجل تغسل أم يمسح عليها في الوضع الأرجل الشيخ الفاضل هل الأرجل تغسل أم يمسح عليها في الوضع لا لا تغسل إذا كانت غير آه يعني آه مجرد من ماذا من الخفين أما إذا كان عليها الخف وادخلهما على الطهارة فنعم يمسح عليها إلا الشيعة يقولون على ان المس عليها مطلقا نعم نعم ماذا آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله من آخر فليقل خيرا نعم حفظكم الله شيخنا جزاكم الله خيرا هل تجوز الصلاة بالنعال لأكثر من وقت لأكثر من وقت صلي عليها لاباس النبي عليه الصلاة والسلام قال وصلوا في نعالكم قال خالفوا اليهود صلوا في نعالكم فإن اليهودة لا تسل في نعالها والشيخ أحمد الغماري بصف النظر عن وقيدته له كتاب قيم في الموضوع والشيخ المقبل له كتاب قيم في الموضوع ابحث ابحث عليهما وقرأهما الشيخ هل قوله تعالى وأرجو لكم هل بالفتح فيجي بالغسل أم بالكس فيكفي المسح ووضح لنا بارك الله فيك أي نعم هذه مسألة هذا العطف يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم هذه قراءة وأرجلكم هذه الجمع قراءة وأرجلكم وأرجلكم هذه الجمع واضح هذه الجمع واضح يجب الغسل ولكن على القول على قراءة الكسر المسح على الخفين لكن لا يجب وأرجو لكم بالفتح فيجب الغصف أم بالكصف يكفي المسح هذا الذي قلنا الجمع بينهم هو الرجل مغسولة وليست ممسوحة الرجل مغسولة وليست ممسوحة وإنما المسح على ماذا؟ المسح على الخف نعم إنه أخانا أخونا مشي أخانا إلا على إعراب القصر إن أبانا وأبا أبا إن أباها أبا أبا. أشهروا الحروف ثم القصر والنقص ثالث اللغات نظروا نعم نعم ما حكم اكل. الحلزون أكل الحلزون كل مع رأسك شكوزوا اللي شيخنا في بلد الكفر للدراسة جائز جائز ما فيه مانع الدراسة الله مستعن شيخ آآ إن في بلد الكفر أنا في بلدي شيخ أنا, أنا ولا إن وعنده شي أنا أن في بلاد الكفر أنا في بلاد الكفر والله نستعن هو لدايا هو لدايا يريدون أن أكمل الدراسة فليجوز عدم طاعته ما في هذا الأمر والهجرة يا أخي بارك الله فيك إذا رأيت أن هناك خطر على دينك فر فر فر من بلاد الكفر اجعلها كالمرحاء قضيت حاجتك وفر منها نعم لا تترى أنا رهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا بني من أقام بنا أذن المشركين وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من جامع مشركا ليس منا من ساكن مشركا لا تكثر سوائد المشركين الإخوة يتصلون بي يسألون على الانتخابات هناك سبحان الله أنتم في المرحاة تريدون أن ترشحوا أعداء الله فروا الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مصطعفين في الأرض قالوا ألم تكون أرض الله واسعة فتهاجوا فيها حبذا لتخصص بعض دروسك للتحذير من الشيعة المجوس فقد توغلوا في بلدنا مع الأسف شديد نعم والله سمعت اليوم ما يمد له الجبين وتأسفت يا حيو يا قيوم رحمتك أستغيث أصلح لشأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين كي كيف تحفظون كل هذه الموتون يا شيخان نحول ولا قوت كما قال البخاري بالقراءة بالقراء بالمراجعة والمطالعة كما قال هذا اسمه البخاري قالوا بلغنا أنك أكلت بالليضر يعني نبتة تؤكل يعني يقال بأنها الحف وهذه معروفة في بلاد الغمارة أنهم يأخذون ديكا ويعلف من هذه النبتة إلى أن يطير الريش آنذاك يذبح ويعطى لماذا للطالب ليأكله عندما مجرد ما يأكله ينام فإذا أيقظته ربما يجن يصبح مجنون فقالوا هذا لكن الصحيح البخاري قال لا أعرف شيئا مما ذكرتم إنما المطالعة والجد وملازمة الشيوخ والمراجعة هذا هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله بارك الله فيكم وحافظكم الله شيخنا وحافظكم أنتم أيضا نسأل الله أن يكثر فوائدكم وأن يحفظكم والاجتهاد الاجتهاد لا طالب لا طالب علم محروم فانتم في طاعه الله عز وجل انتم في الله عز وجل اما اذا فهمتم فبهو نعمه واذا لم تفهموا فانتم ماجورون وملائكه الرحمه حفكم هل يجوز الصلاه بغسل ال لم افهم السؤال لو توضح اكثر كما قال بين لي المعنى أبين لك الإعرام نحبكم في الله شيخنا أحبكم الله الذي أحمرتمون فيه نعم نعم إذن نقف هنا والله تعالى أعلم وأحكم وغد في الصباح ما عندنا درس لظرف طارئ بإذن الله عز وجل ولكن عندنا درس بعد صلاة المغرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادعو لنا وادعو لإخوانكم في سوريا ان ينصرهم الله على الروافذ الخبثاء وعلى النصيريين اليهود والمجوس وبارك الله فيكم وكتب الله لكم أجركم آمين آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته